ومن الشياطين he What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 What? فَسْتَجَبْنَا لَكُمْ وَأَجِيْنَاكُمْ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَالِكَانَ الْجِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِذْ استجفنا نارا قوم وذفنا لانغو يا يا واصلح لنا One can